I am. Um. Oh! وكذلك نور Yağun Well oh. Sana ne Roll well, yeah mm -hmm. İzlediğiniz Omar فونس <تصفيق> طنجير <تصفيق> I Onun <Sessizlik> ve Well, <laughs> I'm I